وكأن أم البنين وكأن أم البنين عليه السلام جالسة في محرابها على مصلاها عليه السلام وحولها طافت أربعتها أولادها العباس وعبد الله وجعفر وعثمان وهي توصيهم قبل رحيل الحسين عليه السلام إلى كربلا أعلال مصالله جنها كعب عليها طافت اربعاتها وان اللي بقممها حلال حبايب والزعتها لا ولا نسيت وصايا النور تضاوما ضايعه حزامي ما معروفه ايه هو به العز ما وصفه اعظم ايه شريفة سلالتها توضح أصالتها حر أو تقية اسمعوا يا أولادي هالمعنى الجميل من تعان المرتضى الحي يا عقيل قالي لا دلني على حرمة طاهرة لحزتني بين نسى الحادر الجليل على المصالف شنها كعبة عليها طافت أربعاتها والندور غمامها على الحبايب وزعاتها لا ولا نسيت وصال المرتضى ولا بايعاتها حزامه ما عز ما وصوفه واعظم وفيه شريف فانسل عالتها تواضح اصالتها حر وتقيه اسمعوا يا اولى بهالعمل الجميل من تعان المرتضى الخيه عقيل قال لي دلني على حرمه طاهره قال لي دلني على حرمه طاهره وحسني بين نس الجليل وحزتني بين النسى القادر تدر ليش الله اصطفاني الحيد رابع بالبتولة الله اصطفاني الحيد لن نفيسه ثبته البقري موارث الفحول وبالفداء لا حسين وبالنصرى شرفكم توصلوا يا ابطال يا فرسان يا عبد الله يا عثمان اسمع يا جعفر يا عباسي الغالي عليك انت عمالي الحملك أكبر يا والله حمل العباس أشد وأكبر اي يا ابطال يا فوسا يا عبده الله يا عثمان واسمع يا جعفر ويا عباس الغالي عليك انت عمالي الحملك اكبر من قبل لا ترحل وهو يجي النهار ومن قبل لا يودع حسين الديار من قبل لا تركب الحور الضعية عند يوصيف وخلوها مسار من قبل لا ترحل وهو النهار من قبل لي ودحشين الديار من قبل لا تركب الحار أضعي عندي يوصية وخلوها مسار لا يكوني تخيب ظني عد محمد وعيد علي وفاطمة لا يكوني تخيب ظني عد محمد وعيد علي وفاطمة مخدرة حدر امانه واحفظوها معز زامكار رمى هذا لا حدينا نور لظيلها هذا لا, لا حدينا نور من العدا الظالما يبني بني عبد الله احمي الاطفال يا بني عبد الله احمي الاطفال ايو حن عليهم بعطفك تدري الليل لسه مظلم اي ولد غبله احضن قرفك عبد الله احمي الاطفال وحن عليهم بعطفك تدري ليل السافرة مظلم اي ولد غبلا حظة من طرفان لا يكوفني تخيب ضني عيد محمد وعيد علي فاطمه مخدرت عند الرعمان واحفظوها مع الززام كرمام معزز يا رمان ايه هذي له بلا حديد من العدا الظالمين يا بني عبد الله من أنت يا جعفر توصى بالفواطن في المسير الطويل والهواذج يبني عثمانع لهنك انت به لا تميم وانت يا جعفر تواصل بالفواطن في المسير طويل والهواجج يبني عثمان على انت به لا تميل لا يضل غاضل ولي مشغول حاتي بالأهل والعليل منتي وصل الغاضر إليه إيه أريد تزايد والهم كل نذر يتحقق هناك إيه فلاحد يرتخي عزم منتي وصل الغافر ايه عريدة زيد والهم كل نذري تحقق هناك ايه فلا حدي ارتخي عزم ايه فلا وانت يا جع فرت بالفواطن في المسير الطويل والهواء اجي اغني عاتنا على هونك انت لا يضل قلب الوليد ما شغول حاتي بالأهال والعليل منتي وصل الغاضر إياك إيه عريبة زايد والهمة كل ندري تحقق هناك إيه فلاحة ديار تخي عزمة فلاحة ديار وإنت يا أبو فاضل حماوك الله الله الله الله الله الله, الله, الله, الله وإنت يا أبو فاضل ماو كافي اللا الله يا عليك اقسم بحجر اي اللي تخضم تحميها من الاخطار ولا دمعه هتنص راح اختارتك انت من اخوانك وابوك المرتضى يا عراق شانك ترى اختارتك انت من اخوانك وابوك المرتضى يا عراق شانك لهذا وافق بطلبتها وتبسم امانة يا حبيب احفاظ هبجفانك امانة يا حبيب احفاظ اجاب العباس الى امه بشري يا ام عباس انا الكل طيل بفدوه الله بشري يا ام عباس ايه انا الكل طيل بفدوه ايه وحق الخلق عدم وخلق من بعد حوه منذور انا يمه اضلوا في الاخوه اجيب الماي لو كاني ثمن عيني وداع اجيب الماي كاني لو كاني ثمن عيني وصوني الحاره لا تتقاط عين أنا الوافيد وفا إجلاتي والصيل بشري يا أم عباس أنا الكل طيل بفدوه حق الخلق عدم وخلق من بعد حوه منذورنا يمه أضلوا في الأخوة أجيب الماي ولو كاني الثمن عيني صوني الحوارة لا تدقى طعيديني وظليم أفدي نحرق بنحري أنا الوافي بوفائج لا توصيني أنا الوافي وفائش لا توصي وانت يا ابو فاضل حموك عفل عليك اقسم بحيدر ايه؟ وراس اللي ايه تحليها من الأخطار لا دمعتها تمصار تراها اختارتك انت من أخوانك وابوك المرتبى يعرف ايه عظم شانك لهذا وافق بطلبتها وتبسم أمان يا حبيبي احفاظ هبجفانك أمان يا حبيبي احفاظ الله تجفانك بشري يا عباس أنا لكل طيل بفدوه حق الخلق آدم خلق من بعد حوام الدور أنا يمّا أظلوا في الأخوة أجيب الماي ولو كاني الثمن عيني وصوني الحور لو تدقى الطعيد وابو اليمة أفدينا حرق بنحري أنا الوافي ابو فاعش لا توصيني توصيني